بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأزكى تسليم إلى يوم الدنيا.